شيسم الربين رحنين يشرف الحنان يدعوا والنكن يدعان, يدعان. الشراسب يا ندي ضروم اغفي ذاكني كفرا وريه ليه واشي قران اشخر ربي مدي وسام وبوي برذان الملك الريجن الملوك اشع الريجن الملايك بجفري وهو رسل جواش في 50 الف نسمه فسبر صبرًا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اصبر الصبر العظيم نفني نظر الرمي بعد فعشان نكنين نظر يقرب يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسال حميم حميما يبصرونهم يبد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه <تصفيق> السن ميلهني أبحر حاس ميفسي إذر أبحر ثضوت أحبيب أرجس الأحبيب غصم مظر هرسا أمر يستفر مجرم ذي رعتف بوستني أديه ذو من السميس سسم الطوثي سيأكو ذي جماس أسو ذنو مستجمعا سوين لن درقعا أو دكانا ينجو كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو ما ندبر وتولى وجمع فأوعى يخضع يفن ذا بريد عثمس أفن ذا شواض الشواض استكسا قولي قروي سوار يوين ديزين سوار رياني فر يجمع الشيون يثفريث إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا العبد يخلق ذا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 حشو إذا يتظلان وذي ذو منفظ ظليث وذي يتتكن ذي الشين سن الحقي وجب المعلوم الزكت إولا مثلو ذي المحروم وذي يومن نسيو يوم من الحق وذي كان يتتوذن لنعتاف النيم بافن سن ولي يضمن حد سمنع والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وذوى الثغري بالشهوة حاشق في زوج جنس ناطق ثلاثيني ملحين ورش اللوم في اللسن ويبغان زيادة فاكين إذا واذا قعد ذا فيلاش واذا يحفظن رمنا ورخد عان العهد نسن واذا يرن الشذا واذا يتحكير نتظليث واذا احتبرد غل جنث أبي فما للذين كفروق بلك مهتعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي طمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون أي غر وذكي خفرا غرح أدس غوارا ظلقا دمجر عضنسا غفيفس غفوز الماض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 أنا أقول لغا السباب من الشرق ذرغر أقرغر نزمل أدنفد لخير نسن حدر يزمل أغيزوير أنفسنا نروين العذن أدمرين ذو السنسن ونسيت شو عذن يوم يخرجون من الإجداف شراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة بصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون أشتن مدفغن قزفوان أعجلن مكني عجلن أغريزرن يعبدن قال لنا رزد يريثن الدل ذويذس ستوعدن